بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على نركز معانا على المنفق ان شاء الله باب التيمم باب التيمم يصحب شروط ثمانيه النيه والاسلام ماشي والعقل والتمييز والاستنجاء او الاستجمار بعد كده لك دخول وقت الصلاه فلا صح التيمم لصلاه قبل وقتها ولا لنافله وقت الراهي طبعا هذا قول في مذهب احمد ومذهب الشافعيه ومالك لكن عند الاحناف وروايه اخرى عند احمد وهو ما رجحه الشيخ الاسلامي 100 وغيره من العلماء ان يجوز لي يجوز التيمم ولو قبل الوقت طيب بما القائلون بهذا قال والله دي مبنيه على مسألة هل التيمم مبيح للصلاه ولا اتطلع ولا طهاره من قال انه مبيح للصلاه قال لا بد من دخول الوقت حتى يصح تيممه ومن قال انه طهاره قال يجوز قبل الوقت وهذا هو الراجح لان هذا ظاهر اللفظ جعلت لها الارض مسجدا وطهورا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد طهور المؤمن ركزوا معايا يا جماعه وحديثنا صلى الله عليه وسلم الصعيد طهور المؤمن ولو لم يجد الماء عشر سنين ولو لم يجد الماء عشرين سنين واضح وهو يقوم مقامه بدل وهو يقوم مقامه ختبر لك فإن قيل إنما التامم لحاجة قال شيخ لسبر تامير رحمه الله والطهارة في كل وقت حاجة بل مستحب إنك بينت على طهارة واضح ثم ماذا ثم التأمم شرعة تخفيفا ودفعا للحرج فلا يجوز لأحد أن يضيق أو لا صح أن يضيق واسعا ما دام الشرع قد الله سرع على عباده فقول الراجح إن أنت يجوز أن تتأمم قبل الوقت وتصلي به الفرض والنافلة ولو بقيت على تيممك فجاز لك أن تصلي أكثر من, إيه من فرض لكنه طهارة مؤقتة طهارة إيه؟ يعني متى حضر الماء بطلت؟ يعني طهارة مؤقتة إلى حضور الماء إلى إيه؟ حضور الماء واضح. وليس أنا مور النوا إنه رفع مؤقت رفع الحدث رفع مؤقتا. ماشي لا إيه ماشنا أذن شيخ. ماشيا يا جماعة قلنا إيه. يبقى هل يشترط دخول وقت الصلاه لا يشترط قلنا ايه عندنا قولان في المساله روايه في أح... عند احمد الهديه ومذهب الشافعي ومالك انه يشترط وعند الاحناف وروايه اخرى عند احمد ومرجحه شيخ الاسلام وغيره لا يشترط قلنا مبنى عليه ايه اللي قال ان التيمم طهاره خبرك انت ازاي يبقى ده ورفع الحدث لم يشترط واللي قال ان هو مبيح للصلاه الايه يشترط دخول الوقت ماشي شرط دخول الوقت طيب بعد كده تعذر استعمال الماء إما لعدمه يعني الشرط بعد ذلك السابع تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوف الضرز ما جاي طيب هل التيمم رخصة ام عزيمة والعلماء يقول لك إذا كان لعدم الماء يبقى عزيمة عند عدم الماء ايه؟ عزيمه واجب فلم فلم تجدوا ماء فيه اما عند خوف استعمال المرض او غير ذلك رخصه اما تيمم عزيمه عند عند عدم وجود الماء ورخصه عند خوف الضرر او لمرض ماشي طيب بيقول عند ائمه الاعدمه لأن الشارع نقلنا قال فلم تجدوا ماء فتمموا صعيدا طيبة فتمموا صعيدا طيبة وقولوا ان الصعيد طهور المؤمن حس النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بالشرطة فإن ذلك خير فان ذلك ايه خير طيب قلنا العدم لماذا عندنا اول حاجه عدم الماء ثم أو لخوف طبعا لو كان يجوز الوضوء باي ماء غير الماء ما نقلنا الله عز وجل من, من الماء إلى, إلى التيمم طيب أو لخوفه باستعمال الضرر او لخوفه خدت بالك باستعمال الضرر يعني واحد خاف ان استعمل الماء الضرر ان كنتم مرضى يعني مريض وهذا المرض اما ان يزيد او يتاخر برؤه او خاف على نفسه ان يمرض لو استخدمه ماشي كما وضع عن عمرو بن العاص خطيرا انه لما بعث في غزوه ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة بارده شديدة البر فأشفقت ان اغتسلت أن أهلك فتعممت مصالب أصحاب صلاة الصبح صلاة الصبح والحديث صحيح والنبي لمعرف أقره على هذا أقره على هذا فخشية الضرر خشيت الهلكه خشية تأخر البر لو تأخر الشفاء الخوف اقبالك من هذه الصورة مبيح للتام ويجب بذله أي بذل الماء لعطشان من آدمي أو بهيمة محترميني ماشي؟ لأن الله تعالى غفر لبغي بسوق بسقي, بسقي كلب فالآدمي أولى يعني أنت معاك ميه واحد ادمي آدمي محتاج الميضة يشرب طيب وهتتوضى بيورد الدهانة له لأن أنت عندك البديل الآخر هو إيه؟ التيمم هو ليه هو التيمم واضح حتى لو كانت بهيمة وأعطاش ربواتها لك برضو تسكي البهيمة ثم إيه؟ يعني أنت, أنت في ساعة من أمرك أنت في ساعة من إيه؟ من أمرك خشة الهانة كان مباشرة تعمل في المياه جدا جدا من مش خشة خشة المرض عموما يعني المرض أو تأخر البرق أو تأخر الشفاء لا أنا لست مريد ما, ما, ما, ما, ما كان سليم سيدنا عمد. يعني لو أنت خايف ان استعملتها ستمرض خدت بالك او لا تحتمل هذا خايف على نفسك من تصاب بمرض أو كذا جاز لك التمم لا ما هو يعني هذا ده كان غالب على ظني بيعرف واحد عنده بيجيله برد جديد أو بيجيله حسيه في الصد أو كذا أو كذا لو استخدمها هيصاب بيقبالك خدت بالك في الحال لا ما هو ده خلاص ولا ادري اسخن ميه في البيت خلاص اه محترمه يعني خدت بالك انت ازاي يعني آدمي محترم اي له عصمه يعني ما يجيش واحد تارك صلاه انا واحد مثلا على كوفه العباءه اقول لك تستشكملوه ما تدلوش لا على قول ما نكفره خدت بالك واحد مهدر الدم زاني محصل خدت بالك وهيموت وما تنساش واحد كافر غير محترم يعني ايه محترمين اي محترم له حق معصوم برضه حيوان بايبه محترمه يعني حاجه ايه مش مثلا من مش موثقه هتقتل او كذا ماشي لا ما يهلك إنه مش عايز يسلم خليه لك انت تدعو زحتاني الإسلام من أسلم كان بها لم يسلمه له خلاص خاتبه لك هو أن خلاص ونديه مي حتى لو أسلم مع ظاهرة ماشي قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء فخشى العطش أن يبقي, يبقى ماءه للشرب ويتامم خايف على الماء تبقى لا تبقي الماء ثم تتامم لأن انت في العبادة بفضل الله الله عليك بيتامم. ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعملوا فيما يكفي وجوبا ثم يتامم لقم صلى الله عليه وسلم إذا مرتكم بأمر فأتوا منه ايه؟ ما استطعتم فأتوا من ما استطعتم وان وصل المسافر الى وصل المسافر الى الماء هو النص هذا ما امر به فيا قل وصل هذا ما امر به وان وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت او علم ان النوبه لا تصل اليه الا بعد خروجه عدل الى التيمم يعني اذا كان يخرج وقته يخرج الوقت عنه يبقى يتيمم يعني اذا كان وصل بس يقبل يعني يقبلك ايه الوقت هيعدي خلاص هينتهي قرب منه بس على ما يطلع بقى هيعدي الوقت في هذه الحاله ايه يتيمم لان الوقت اكد شروط الصلاه لان الوقت اكد ايه شروط الصلاه ولذلك تصلي لو عريانا لو كذا قبلك انت زي لان الوقت شروط الصلاه الوقت ماشي يا جماعه طيب خلافية خلافيه بين اهل العلم من قال اذا خرج الوقت وخلاص ما فيش مفريه تامه ولكن الذي رجحه وقال العلم لكل اخر لان النائم ليس عليه شيء والوقت في حقه منذ استيقاظه فالنائم النائم هذا لو عذره ومن باب اخبرك ليس في النوم تفريض كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومنام عصر الله ذكرها فالقول الاخر قالوا يتوضا عاد وصلي لأن هذا الوقت يبدأ في حقي منذ استيقاظه لان يقول متشغل لا لا حاجه ثانيه بقى ما هو ده كده مشكلة مشكلة برده ما ينفعش ده وده بيضايق على نفسه لو فضل يضيع في وقت لحد وقت بقى يقدر ده كده خلاص يعني بقول ايه هيبقى داخل في اشكاليه اخرى اللي هي أيوه النوبة اللي هو اللي, اللي, اللي, اللي دورك زي ما حنعمل لك إنفلا حنقولك النوبة بتاع الماء تجلس الغد كده حنا كناقلك إيه النوبة بتاعتنا الليلة نحن فهمتوا وفيه مثلا على ربع ماء خشين واحد وين النوبة بتاعتك دي على ما تخلص وتصل أقول الوقت عدة تتيمم وتصلي واضح؟ آه طيب أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروج عادل عادة أيامه طيب قالوا لأوزعيه والثوري وقيل لا يتيمم لأنه واجد للماء وهذا قول أكثر أهل العلم مواجد للماء لكنه عاجز على استخدامه مواجد وهو في حكم العاجز فهذا في حكم من وجد الماء وكان إيه؟ مريضا قبل كنت ازاي فقبل كلمة عندي هذا في واجد الماء ولكنه عاجز على استخدامه لأنه لم يستطع الوصول إليه وعلى ما يصل كل وقت عدا فوالوقت أكد شروط الصلاة واضح هذا المذكور وقل الراجح وغيره لا ولو فاته الوقت ولو فاته الوقت أي غير لإيه خذتبالك أنت إزاي غير الـ الـ المسافر خذتبالك طبعا غيره زي زي النائم قلنا ده كده إيه الوقت في حقي يبدأ من استيقاظه ما عندوش مشكلة لن يسا في النوم تفريط عقول لله بسي هو صاحب من امتى ايه المانع, إيه المانع من الغسل يعني الوقت من الوقت دي طيب ودالح بنقول لي في قولان القول المرجح لدينا كما ذكر الشيخ الالباني في التامن منه ان هو الوقت يبدأ في حقه منذ استيقاظه فخلاص وليس في النوم تفريط وليس في النوم تفريط لا بشغل النوم لا صح وهي مضيع الوقت باع الصلاة فتبالك يعني قاعد عا... ليس في النوم تفريط يعني انت نايم وعدت الغسله وانت نايم ما عندكش مشكلة مش حدث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وزي ما تيجي في الصلاه ونام على صلاه صلاه بعد وقام صلى كما كان يصليها لوقت صلى الله عليه وسلم وخبركم بان انه ليس في النوم تفريط ما النوم ده معذور وزاكه العذر النوم والنسيان بنام على صلاه او نسيتها فليصلها إذا ذكرها ما يشغله غير النوم ايه ما هو فيش غير النوم والنسيان اعضاء ما هنشغله ما هو الكسل يبقى خلاص مش هينفع هي كده يبقى ضيع الصلاه هيغتسل هيغتسل مافعش ده ينفع حقه خدت بالك انت ازاي ده لا. لان دي معصيه معصيه انه يؤخر الوقت لحد ما يضيع. هذه معصيه كبيره أنا ما قلتش يتم في حق النوم ونسيان. أنا بتكلم يا جماعة في اللوائم متأخر. أم النوم متأخر. هاي وده بعداك النائم ده منو اللي فيه قولين؟ في من قال إنه تام إضراقل الوقت وقول الآخر إنه رجعتولك إنه هو لا تام ليه؟ لأن ذا الوقت بيبدأ في حقه من أول مصحي. فده مش مفرط. فيتوضع عاد ويسال لي ترى ما فيش مشكلة. كلام واضح. اللي هو بنتكلم بنتكلم في الاوقات عليه الوقت هنا صح على ما في النايم بقى مش أي وقت هو صحيح العصر وما صلاش كده في الوقت كيف يعني في زي. هو ده اللي نايم ما عنديش مشكله فيها شيخ يجيب ركعه ما يجيبش يصلي كله في العصر على وجود الماء وما وجود الماء قبل العصر. ما مش <تصفيق> وممنوع, عنده الماء. وممنوع عنده الماء يستنى ليه ما هو لسه جاي. ما هو اللي ممنوع عنه الماء دلوقتي اللي مش متيقن إن يدرك الماء في اخر الوقت مع الصلاة يتيمم ويصلي في اول الوقت ما دي خلاص وقتي يعني خاتلك أنت زي أنه يصلي في أول وقت عادي يعني ما لقيش مية أزن الأزان وعارف إنه فيش مية وعارف إنه مشي هنا ومشي هنا مشي هنا ما فيش والمية أفعى ومش متأقل نتيجة إنه هذا يتم إذا كان فقد الماء ونصلي في أول وقت وإذا جاء الماء بعد انتهاء من صلاتي صلاته صلاته صحيحة لا يعيد أما انكبس ما حتى جاء يا جماعة المساء الواحدة واحدة, واحدة بس سنتم سعجرين ما سنت هيعرف هيعرف تمام بيصلي على حالته فقط يعني في الوقت الفرائد بس لا الفرائد بس ويدرك الوقت بسم الله يا سيدنا بس عشان كده كده هنخرج على عظمه يا ريت بعد كده اللي يكتب لي اسئله اكتبوا لي اسئله يا جماعه اللي حتى الاسئله بتكتب علي من الاول هنا هي وببص المسائل دخلت يعني فاكتبوا اكتبوا لي احنا نبص فيها ونجيبها طيب وغيره قلنا الى ولو فاته الوقت ومن في الوقت أراق الماء أو أمر به ماشي أو مر به وامكنه وضوء اعلم انه لا يجب غيره حرمه لتفريطي ومن في الوقت أراق الماء او مر به وامكنه الوضوء ويعلم انه لا يجد غيره ماشي حرماء لتفريطه يبقى عندنا غير المسافر ولو فات الوقت قلنا اللي هو مش معذور من الشعوذ يعني ولو فات الوقت ومن في الوقت أراق الماء يعني ايه سكب الماء او مر به ماشي وامكنه الوضوء واعلم انه لا يجد يعني عارف انه مش هيجد مي. الماء لازم تخبرك لا تخبرك ليه, ليه؟ عالم انه لا يجد الماء فلا يجوز يريقه. الماء لك تقوم لك ان يريقه يعني انه ايه طالما ما الماء لك ان به تخبرك انت عليك ان تسكب الماء وتعرف عارف مش او غيره انما تحافظ عليه لايه لوضوئك تحافظ عليه لوضوئك ليس لك طالما انك تعلم مش غير هذا الماء يلزمك ان تحرص أن تحرص عليه ثم انت يمم وصلى لم يعد ثم انت وصلى لم يعد في أحد الوجهين والثاني يعيد لأنه مفرط انت وصلى لم يعد لا الصواب أنه لا يقبلك انت وصلى فصلاته صحيحة فصلاته إيه؟ صحيحة حتى وكونه فعل هذا جهلا أو ارتكب مخالفة وبالتكلم على اساس انه هنا الرخص للسبح بالمعاصي فإنه دام قد وقع لكن هو لنا أنه أصبح فاقدا للماء غير واجد فتعمه الادله فلم تجد ما فيه فتيممه فيصبح هو مطالب بما هو على حال يأثن بما فعل أو بما فرط لكن تصح صلاته ما دام فيه اقبالك أصبح إيه منطبق على غير واجد للماء يلزمه تيممه وقبل يلزمه أن يتهممه ويصلي وصلاته تصحيحة دام صلى وقد أتى بما يمكنه في هذا الوقت اللي فيه في كالجابن ديو ده انا اصبحت ما عنديش مياه في تيم من فقط أنا جيت بت... مامور بالتيم اتيت بما انا مامور به وصليت فصلاهي صحيحه لانني أتيت بالمقدور علي انما ده يفهم لان عندي انفكاك جهه عندي انفكاك ايه جهه فهنا صلاته صحيحه قول الرجل لا يعيد صلاته ولأن الله لم ينفض على العبد صلاتين في صلاة وما ينفض على العبد صلاتين في صلاه واخذ صلى وايه صحح صلاته فلا... فليس لو أن يعيد الصلاه ومن خرج من مصر إلى أرض من أعماله كالحطاب ممن لا يمكنه حمل الماء معه لوضوئه ولا يمكن الرجالة التوضع إلا بتفويت حاجته صلى بالتامة يعني واحد خارج من بلده عمله بمشي زي الحطاب اللي بجمع الحطاب فبعد عن قريته حتى إنه لو رجع الوقت هيعدي لو رجع الوقت هيعدي ما يمكنش أن يرجع ومعوش ميا ربما يشيل مياه لنا يشيل مياه ولا يشيل حطب دارش المشيخ يبيج معه مش الحطب فمشقته عليه من الماء وأصبح في مكان بعيد لا يستطيع أن يرجع روحه فهذا يتأمل وين ويصلي ولا عادت عليه لأنه أتا بما كلف به أو بما يقدر عليه وين وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة نجاسة خبرك أنت زي ما أن لا يكفي يعني واحد محدث بمدنة عنده حدث, أخبرك حدث او في نجاسة عالقه اما حدث اللي احنا قلناه الحدث اللي احنا عرفناه الوصف القائد بالبدن الوزن الحدث الاكبر او الاصغر ماشي او كان في الثوب نجاسة وجد ما لا يكفي وجب غسل ثوبه ثم انفضل شيء غسل بدنه اذا كان في الثوب نجاسة وعندي هو محدث ماشي فقال ببدنه وثوبه نجاسه قال لك يغسل الثوب والبدن هيعمل ايه خد بالك ممكن يسال على قولين ما زمان يتنظم يمسح لها بتراب ويخبرك ويتامى بله يعني قدم نجاسه الإيه؟ الثوب ماشي وصلت ثم ينفضوا لا شيء غسل بدنه ثم ينفضوا شيء تطهر والا تاما نص احمد على تقديم غسل النجاسه قال في الشرح ولا نعلم فيه خلافه شرح كبير قال لا نعلم يعني ايه يبدا بغسل ثوبه فضل مية يغسل اللي في البدل فضل مايه يتوضا مفضلش يتيمم مفضلش ايه يتيمم ليه ليه قدم غسل النجاسه على لان التيمم طهاره منصوص عليها منصوص عليها موجود ان هي طهاره ثابته له خدت بقالك بخلاف النجاسه غسل النجاسه ففي من العلماء قال ان ايه لا يصلح لها الايه فأصبح اللي هي لا يصلح لها التراب غسلها والآخر عنده التراب طهور فما عندهش إشكالية خدت بقى غسل النجاسة غسل السياب ثم بعد ثم اتت اما لايه لصلاهتي يتيمم لصلاهتي اصلي الأول ولا كده نتوضى ونكمل إن شاء الله بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى يصح التيمم لكل حدث لعموم الايه وحديث عمار وقوله في حديث بن عصير عليك بالصعيد فانه يكفي أي للحدث الأكبر والاصغر لحدث ع يصح له الايه او من طورت من حيضها ولم تجد ماء ماشي أو نحو ذلك فكل من لزمته الطهارة ولم يجد ماء صح يتيمم صح يتيمم لعموم, لعموم الايه لعموم فل الايه فلا لم تجد ماء فتيمموا فدل هذا على ان الطهاره البديله طهاره التراب بديله من الماء لكل من تلزمه للطهاره ولم يجد الماء سواء كان حدثه اصغر او اكبر وللنجاسه على البدن بعد تخفيفها ما امكن لأن طهاره على البدن مشترطه للصلاه وللنجاسه على البدن بعد تخفيفها ما أمكن يعني واحد اصابت بدنه نجاسة لك بعد تخفيفها يعني إيه مسحها بالتراب أو كذا لأنها طار على البدن مشطر فناب فيها التيمم كطهارة الحدث قاله في الكافي قال احمد وبمنزلة الجنوب وبمنزلة الجنوب ولكن هذه فيها خلاف هذه فيها خلاف هل يلزم أن يتيمم أم لا؟ هو صراحة أنا ما اميل إليه القول الآخر هو انه يكفي أن يمسحها لكن لا يلزم التيمم لا يلزمه ليه؟ لأن هذا ليست إيه؟ هذه ليست حدثا ليست حدثا فهو يمسحها بالتراب أو كذا ويتيمم وقد أتى بما عليه في ذلك طيب فين تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح كتيمم قبل السجمر نقول قول الراجح الناوى لا يلزمه التهمم مطلقا يلزمه يجب مطلقا طيب أن يكون بطراب طهور مباح. اللون التهام مقام الطهارة. اللي أضوء أو غسل. طيب وهل اللي من أصاب خبرك أنت إيه أصابه نجاسة في بدن لا يلزمه سوى غسلها. يعني ولا مطال لا مطالب لا بوضوء ولا بغسل حتى يقوم التهام مقامه. وإذا أصابه يلزم فقط إزالة لي إزالة النجاسة. هذا الذي يلزمه هو لم يجد الماء ليزيل النجاسة. فلا يكلف الله الا وسعها يزيله بالتراب وهو قد أتى بماه واتقوا الله ما استطاعته وهو مكلف بما يقدر عليه وقد أتى به لكن لا يلزم عليه أن يتمم طيب أن يكون به أن يكون بالتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد يعني يكون التيمم بالتراب والتراب ده يكون طهور خبرك ما يكونش فيه مثلا نجاسات مباح يعني غير مختصر مثلا وغير محترق يعني مش حاجة نتيجه حرق زي الرماد له غبار يعلق طبعا المسألة دي خلافية بين هذا العلم كل آخر طبعا بيقول ان يجوز التيمم بكل صعيد ماذا مالك بكل ايه بصعيد الارض سواء كان رملا او طرابا او سبخة او اي شيء من صعيد الارض وهذا هو لا مش لازم زرعة هيجيب زرعة الليل طرام عنده ارض لا ده حاجة تانية بقى لا هو وهيجيب... لا ولا سلطه الابن ما يجيب بما جايبه ينقل بتراب هيجيب له سلطه نظافه مالك حاجه احنا بنتكلم في صعيد الارض اللي هو وجه الارض عموما انت في ما مكان في وجه الارض رملة انت في مكان وجه الارض كذا كذا وهذا هو القول الراجح انه اخبرك لا يلزم او لا او التراب ليس شرطا بل يجوز التيمم بصعيد الارض ايا كان نوعه لماذا لانها دل ورد به ليه؟ إنه الصعيد طهور والصعيد وجه الأرض. أين كانت نوع التربة؟ أين كانت نوع التربة؟ ثم عندي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإينما واجهه ختبر لك أنت زاي. فإينما حضرت الصلاة فعنده صلاة وطهور فإذن يصلي على حالات. يتيمم على الحال ال الأرض التي وعليها متى ما حضرت الصلاة. ختبرت ما حضرت الصلاة عنده صعيد طهوره والأرض خبرك المسجد وطهور الأرض مسجد وطهور في أي مكان حضرته الصلاة لم يشترط أن يبحث عن إيه عن طراب. في أي مكان حسب نوعية طربة الأرض التي وجد فيها صح عن إيه أن يتأمّب بها سواء كانت صعيد أو كذا أو كذا. حاضر كذا لا لما ينفعش إلا, زك... إلا إذا كان في تراب يعلق. ترى في طراب ما كداش مش قادر ولا لا إذا فق فقده الطهريين. طيب بعد ذلك. فيمسح بوجوهكم ايديكم ايه منه وما له غبار له لا يمسح بشيء بشيء يقصد يخص الموضوع له غبار ماشي وقال احنا عندنا الصعيد خلي بالك بضربه باليد لا يشترط أن يكون منه أن يبقى فيه نقول له غبار يمسح بشيء منه وقال او زعي الرمل من الصعيد وإن ضرب يده على لبد يعني زي البطاطين أو حاجة منسوجة يعني ماشي او شعر ونحو فعلق به غبار جاز ده إذا كان المكان الشيء ده في طراب يعني يخرج طراب ملموس ومرئي لكن مجرد شيء منسولف مبطني أو كذا وفشة طراب لا مينفعش لأن هذا ليس من صعيد الأرض ولا في معناه إنما في طراب تخبر كده طلع طراب كتير عالق على دكتور واضح أنا كده أسمع الطراب موجود خدت بالك أسمع الطراب موجود لكن لم يكن يبقى خلاص فيش. واضح لأن هذا ليس من صعيد الأرض ولا في معناه إلا اذا كان هذا اللبن او هذا الايه تتملك انت ازاي او هذا الشعر ليس فيه تراب ليس فيه تراب طيب وعلى فعلق به غبار جاز نص عليه لانه ضرب يدي الحائط ومس وجهه ويديه وجهه ويديه محمود طبعا الحائط كان عندهم في القديم كان ايه الحائط كان غالبا معمول من الطين والتراب يعني ايه انا أخبرك واضح انه إيه؟ انه من جنس الارض ما خرجش عن جنس الارض ده انت وطين وطين من جنس الأرض. زي زي في في فان لم يجد ذلك صلى فان لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا هذه صلاته على ما يجوز ولا اعاده فان لم يجد ذلك يعني لم يجد لم يجد التراب أو ما يتيمم به ده على قوله لم يجد التراب صلى الفرض فقط لا احنا قلنا المسألة المبنية على ما يجد التراب قلنا ان ليه الصعيد الكل ايه طهور وصحوان تتامن به سواء كان تراب اي سطح ارض تعرفين الارض ممكن تختلف مكان لمكان في طربة طراب زلطية طربة رملية طربة تراب اي مكان حضراته الصلاة وهذا وصعيد الارض في حق جزر وانتامن طيب صحوان الفرد فقط لا طبعا خدت بالك انت ازاي متى ما صح تيممها وصح مالك حتى لو كان فقط طهورين فهو يصلي الفرض والنفلة خدت بالك واذا جاز له الفرض فبيواجه اولى النفل فهو بيواجه اولى النفل هو اقل لو ليس في درجه الايه الفرض طيب على حسب ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا ايه ولا اعاده طبعا برضو هذا في نظر ان هو يصلي صلاته كامله بسننها وبن وضعها وقضى وصلي النوافل خدت بالك وهو الاصل واحنا قلنا زي شيخ رساله تمام الكلام جميل قال لك ان الاصل ان تيمم شريعه رفع عن للحرج ووسع الله عز وجل فلا ينبغي ان توضع قيود تخالف هذا المعنى تخالف هذا الايه زي قلنا في مسح شروط مسح تجيبش شروط تزيد في النهاية من, من هذه التخفيف يعني زي خالف في مقصود مقصود فمن قال لك ان تخ بالك الحرج وهذا رفع الحرج ف ايه فلا ينبغي ان ضيقه ما وسعه رب العالمين على عباده الا بدليل طبعا او بنص الفروض يعني هذا فروض الصلاه الفرض بفروضها خدت بالك انت ازاي لكن هذا طبعا في نظر وقلنا يصلي صلاه كامله كامله هو هو مكلف ان يعبد الله بما يقدر وبما يستطيع والشرع لو بهذا فطالما درسان خلاص لا اي أي إشكالية مثال على عدم مجدد. مثال على عدم, مثال على عدم يعني مثلا الناس الله العفو والعافيه عفانا الله وياك في السجن وخبالك والباب مغلق والما أقطع كما ممكن باليومين وأكثر من كده مرة أقطعه على فلودي الجديد حتى كدنا نهلك بأننا نبقى نقديل ونقبط في الباب برقلينا أنا مش أستطيع نعود خدت بالك مش قادرين وجبوني شط ميه قد كده يا دوب كل واحد كان على قدر حتى ما طبق حياته هذا حدث معنا في الصيف ما من الاصياف خد بالك التسعينات في الوادي الجديد فانت فيش ما عندكش ولا تراب خدت بالك معايا ازاي ولا ميه فايه العمل مفيش بقى مثلا اهو هتصلي على حالك او في مكان اي مكان مثلا لو واحد مريض في مستشفى لا يجد ما يغبرك ولا يجد من ياتي له بشيء يتيمم به ولا يستعد وضوء لي على حالك خدت بالك أنت ازاي إلى آخر ما هناك يا صلى الله عليه أنا عافينا وإياكم أو صلى الله عليه أو في طائرة أو بس الطائرة تاخد شوق طويل أو في مثلا ايه قطار مثلا وماشي في طريق مثلا من فعش ينزل خدت بالك طيب بس مثلا أصلي ما يصليش على الداب أنا أقول لي إذا ضق على الوقت يخرج وما يقدر ش ينزل أطر ماشي بتاع الصعيد مثلا وقدمه مئة كيلو أو مئة كيلو وما يصل للمكانه ولا أطر لا ما يوقف وحتى لو لا يستطيع أن ينزل مثلا في أماكن معينة يمر على صحارة أو أماكن مهلكة لا ما أن ينزل خاصة في استهزيل أيام مثلا ماشي في جبال بل طغية لو نزل هاي يعني بس الله عافينا وياكم ونرزق عباده والأمان طيب بعد كده ذلك هو واجب التيمم التسمية وتسقط سهوا نحن قلنا التسمية سنة على القرى راجح في الوضوء فكذلك في فتم وفرضه مسح الوجه ومسح اليدين الى الكوعين اليدين الى الكوعين في نظر الصواب ان هي اليدين الى الايه كفين فقط هذا هو الراجح هذا هو الايه هو الراجح اما الاقوال الاخرى ضعيفه لا دليل عليها الاحاديث الاخرى اللي قالت هت... خدت بالك انت ازاي ده كله ايه احاديث ضعيفه انما الذي صح من الاحاديث مسح الايه الكفين الوجه والايه والكفين طيب للايه وليد عند الاطلاق في الشرع الثلاوي الذي هذا في نظر لان الايه ورد مخصص لها الايه بينت السنه كيفيه التيمم الايه في الوضوء لكن بعد كده في في التيمم قال فمسح بايديكم ولم يحدد الى الايه الى المرافق ثم جاءت السنه فبينت ان التيمم بالايه اوعى مسح وجه صلى الله عليه وسلم فجاءت السنة في الصلاه المقصود بالكفي يكسر ولا... يقصد لل... لا ما الرص لا يقصد كوع ولا الرصغين ليس المرفقين يبقى وده كده صار. ماشي لان بعد كذا بالدليل لي بدليل قطع في يد السارق فيد السارق تقطع من قطع من عند الرأس انما يكفيك ان تقول لك عمار انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربه واحده ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفي واجهه انما يكفيك ان تقول بانك ان تضرب بهما الارض هكذا ثم ضرب بيدي بيديه الارض ضربه واحدة ثم مسح شماله على اليمين وظاهر ايه كفيه ووجهه لكن سمت عنه ظلم أنه مسح الوجه قبل الكفين وهذا هو الراجع الوجه قبل الكفين يمسح وجهه وكفين وهذا هو الراجع طيب الترتيب في الطهارة الصغرى فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا يعني يجي الطهارة الصغرى فعنده عضو هذا العضو اخبرك ايه في جرح لا لن ايه لن نستطيع غسله لا نستطيع غسله فقال لك يجي عند العضو ده بقى مكانه في الوضوء ويتيمم الشيخ الاسلام رد هذا الكلام الشيخ السلمي قال ايه قلت رد هذا الكلام ما فيش دليل عليه وهذا نوع من التكلف الشديد الذي لم يرد به نص يعني الشيخ السلمي يوافق على هذا انما ان كان سيتيمم فيبقى ايه وان كان طبعا ان احنا بننظر في هذا اذا كان مربوط يمسح ده نقول الراجع إذا كان في جبيرة أو الجرح عليه رباط مثلا فسيمسح على ايه على جرح لأن دي مسألة فيها أكثر من من قول من مقال المسح من مقال التيمم لهذا الايه العقد اللي رد التيمم قال ما ينفعش الجمع بين الوضوء الايه والتيمم والتيمم ده, ده الطهاره الاصليه وده البدل منها ولا صح نجمع بين البدل والمبدل ايه منه في طهره واحدة فقال بالايه انه يمسح على جبيرته أو على القروح يمسح على الجبيره او على الرباط الذي يربط بين الالالال الجرم. لكن هو لو ما فيش عليه حاجة خالص هو ده الخول اللي الكلام اللي في إيه فيه محل النزاع هل يتيمم له أم أنه لا يغسل بخدة؟ اعتبر ساقط في حقي خلاف بين لي العلم في هذا. لازم تراجع لدي شيء حاسم في في المسألة. خدتما لك إن هو مسألة إن يتمم لأن القولان لا قوي ولا قوي يعني ما دليل حاسم في. آه خلاص ماشي اه ممكن آه إذا ما صحك لا دعون قلت في نون في اللي هيتيمم في نص الطهارة شرط انه نازم يجي انه يتيمم يعني انا جيت واتوضى واتوضى ودي دي بقى اللي هتيمم لها جيت عندها فقولك تتيمم ثم تواصل الى ايه العضاء ده اللي رضه شيخ السلام رحمه الله طيب الموالاه فيلزمه ان يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم الموالاه يلزمهم يعيد غسل الصحيح قال في الانصاف وقال الشيخ تقي الدين لا يلزمهم مراعاه الترتيب زي ما احنا قلنا شويه يلزم مراعاه الترتيب وهو الصحيح من مذهب احمد وهو ما مراعاه قال الفصل بين اعضاء الوضوء بتيمم بدعاء شيخ الإسلام ابو أحمد خدت بقول الفصل أو شيخ الإسلام بين ما بينه وهذا لما قرر ان الغراب شخص اسلام قال فصل بين اعضاء الوضوء ايه بتيمم بدعه يعني هذا لم يرد عنه فاذا خرج الوقت الذي تيمم فيه لبعض الاعضاء بعض اعضاء وضوئي عاده التيمم فقط احنا قلنا على القلب أنه يتيمم لكن قلنا التيمم طهاره فخروج الوقت لايه على القول الراجح خروج الوقت ان التيمم طهاره وبندموا ان طهاره لو خرج وقت لا ينقض خلاص هو على وضوء على تيممه كالوضوء تمام تمام فلو ان يصلي باكثر من فرض لو ان يصلي باكثر من ايه فرض على القول الراجح خمسه تعين النيه لما تيمم له من حدث او نجاسه فلا تكفي نيه أحدهم عن الاخر وانما هما اجزاء لحديث انما الاعمال بالنيات الصواب ان كالوضوء زي ما بينوي رفع انه يتطهر هو نيه ليه زي ما اجيش انا اتوضا وخص نية ما تضم عيني ووضوء لصح مطلقا وصلي به فردا ونفلا كذلك في ايه كذلك انت يا لما قلنا انطهارة يبقى اصبح مالزباكشي خلاص هو مقام الهي الوضوء طيب ومطلاته خمسة انما القول ده على ايه على القول المبيح القول ده مبني على ايه على القول المبيح للايه للصلاه للصلاة الحاله دي التانو به بهذه الصور تحدد نيتك لكننا قلنا نقول راجح من وما دمنا نقوله نقولها يأخذ أحكام الوضوء إلا ما جاء فيه مفرق أو مخصص الاصل يأخذ كل أحكام الوضوء إلا إذا جاء دليل يفرق بينه وبين الوضوء في جزئية من الجزئية يبقى إيه؟ زي يبقى مثل مسألة إن إن الذي يخرج من الصلاة إذا حضر الماء زي ما نجد لكن الأصل يأخذ كل أحكام الوضوء طيب ومطلاته خمسة أفضلك ما أبطل الوضوء ووجود الماء يعني كل مبطلات الوضوء تبطله بس ماشي ووجود الماء دي زياده بقى لا الله عليه وسلم فاذا وجد الماء فليمسه بشرة فإن ذلك خير وعشان كده احنا قلنا ان ان هو رافع مؤقت رفع مؤقت للايه <تصفيق> الى حضور الماء إلى حضور مش رفع مطلق لورود النص طيب هذا اذا كانت تيممه لعدم الايه الماء اه لو كان تيمم نتيجه عدم وجود الماء يبقى في الحالة دي اذا ما حضر الماء بطل التيمم لكن إذا كان تيممه ناتجا عن عن عذر مرض أو نحوه فما دام العذر قائما فهو تيممه صحيح ولا ينقض بالماء لانه من اول ماء كان موجود وهو جاز له التيمم خبرك ايه للعذر لتعذر استخدام الماء مش لفقدان الماء فيبقى ما دام العفو مستمراً خلاص إيه تامو صل سليم وصحيح. طيب وخروج الوقت قلنا خروج الوقت إيه فيه نظر اللي, اللي قول بإنه مبيح لكن القلب طهارة يبقى لو خرج الوقت أيضاً لا يبطل لين التيمم لا يبطل طيب وزوال المبيح لا لا مستحب هاي. هاي. لأنه أتا بما كلف به لأن اللي ما عاد شيء أصاب السنة خدت بالك التاني لو أجران عشان أكثه الدنيا تو أما اللي ما عاد شيء أصاب السنة بتصبح السنة والصواب إنك لا تعيد لي آه لأنه لا صلّين في صلاة خدت ولا مرفض ربنا صلاتين على العبد في صلاة ثم هو أتا بما كلف به فبيه واتقوا الله من صراطه <تصفيق> طيب ولم يرد طبعا إن كانوا يعيدوا الصلاة لي ومن ورد إن بيصلّى أزبدا خلاف السب وخروج الدم جوازه مبيح له وخلع ما ايه ما مسخ اقبل لك مسح طبعا مبيح لو بقصد الايه اللي لوز... هو اذا كان الايه اليد ممرض يعني في العضو ثم برى من ايه من عضوي هذا على كل نحن المذكور انه ايه اثم وقد بهذا الموقف في ده طيب وخلع ما ايه ما مسح عليه والصحيح لا يبطل وهو قول سائر الفقهاء صحيح انه ايه لا يط اذا زال حتى لو الايه لانه طالما تيم مو مخبلك ولم ينقض حكم مقام الوضوء فلا ينقضه الا ما ينقض الايه الوضوء ماشي فلا نقول ما ينقض الوضوء طيب وين وجد أه أه وجد الماء وهو في الصلابه بطلت لعموم قول في وجد الماء فلا يشط من العلمنا العلماء قال لا تصح صلاته لكن هذا هو الراجح لماذا هو الراجح لان صلى الله عليه وسلم قال اذا وجد الماء فليمسه بشرته ولم يفرق بين كونه في صلاه او خارج الصلاه والأصل أن ما أطلق الشرع لا يقيد إلا بدليل وما عمم لا يخصص إلا بدليل الله قال فإذا وجد فليمسه بشرته ولم يفرق بين موضعين بين كونه في صلاة أو في غير صلاة فعلم ان هذا عام سواء كان في صلاة أو في غيرها لازمه أن يمس الماء بشرته ويخرج من صلاته طيب وإن خبرك وإن او اخ بالك ايه لم تجب الايه وان انقضت مش الف عندي هنا وين انقضت لم تجب الاعاده يعني انقضت الصلاه لم تجب الايه الاعاده بل ولا تستحب بل ولا تستحب يعني اذا كان الماء جاء بعد الايه بعد أن انقضت صلاته فصلاته صحيحه وقد اتى ما كلف به فلا تستحب الإعادة الاعاده طيب وصفته ان ينوي ثم يسمي صيغ بقى الايه التيمم انه ينوي ينوي تيمم ثم يسمي البسمله قلنا مستحبه ويضرب الترابه بيديه مفرجتي الاصابع ماشي ضربه واحده لحديث عمار التيمم ضربته للوجه والايه والكفين والاحوط اثنتان بعد الذي قاتل لا ليس هذا ايه بعد الضربة الضربه واحده التي صحت وحديث الثنتين لم تصح حديث الثنتين لم تصح فليس هذا من باب الايه الاذنبما الصلاه التزام ما ورد التزام ايه ما ورد طيب فيمسح وجهه بباطن اصابعه وكفيه طبعا حته نزع الخاتم برضه ليس عليها دليل وليس لازم التراب يوصل كل موضع مرسل الماء لا يخبرك بالك انت ايه ليس مطالبا ان ايه ان التراب كله ان يزلق به إنما انما ضربت حتى هذا أمر امر حتى ينفق في يديه يعني مش يبقى اثر لا يحرك الخدم لا يحرك لو كان يمنع وصول الماء لو كان يمنع ما يمنعش خلاص طيب يمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتين ويمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتين لهم باطن الكف إن اكتفى بضربة واحدة وإن كان بضربتين مسح بولهم ووجهه بالثانية يعني قلنا إيه أصابع ضربة واحدة ويسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التامم إلى آخر الوقت المختار. إلى آخر الوقت ليه؟ المختار لخلع عليه. أرد في ليف الجلوم. ماشي لوم ما بين وما بين آخر الوقت. هذا إذا كان غلب على ظني أنه سيجد الماء. وإلا فالاصطعجيل تعجيل الصلاة على أول وقتها. الأصل تعجيل الصلاة على أول وقتها. طيب ولو أن يصلي بتيمم من واحد ما شاء من الفرض والنفل. بل من الفرض والنفل والفروض الأخرى. والفرود ليه؟ انقرا نحو الايه لان احنا قلنا انه طهارة فيصلي سواء فرض ونفر والفرائض الاخرى لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الايه الفرض قلنا برضه هذا ايه على القلب انه لكن على القلب انه طهاره يصلي بنفلا وفرضا كالطوقي تماما بتمام لقبر صلى وإنما لكل امرئ ما نوى وقد طيب نكتب في هذا سبحان الله محمد الصطفوق وقول لا اله الا الله